كثير من الإخوة ارغبون من الشيخ أن يتكلم عن حياته في طلب العلم <تصفيق> شقيقة أقول أن هذا الشعال يجل الله خير من كتبه ورجع جوابه لكن أخشى أنني يثبت عن طلب العلم ذكر لا <تصفيق> تعفونا من هذا الشعال أن الحديث عن نشف انشاء الله <تصفيق> لا حولنا ولا قوة إلا بالله. من الرمضاء بالنار. الله إنسان إجحيم. الله نادم. نخشى. لا محاضرة لا. أنا اليوم نذكر نذكر بعض الشيء بسم الله الحمد لله. صلواته والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أسأل الله العظيم أن لا أخذني في الآخرة على ملء مادة من الشريف من ذلك هذه الأخبار إن كنت أرى أن غير هذا السؤال أحف لكن أشمن الله نعم أم الله أما طلب العلم طلب العلم أسأل الله العظيم أن يجري الظالد كل خير وأحمد الله تبارك وتعالى أن هيئه لي وشخره لي وما كان العبد ليصيب ذلك لولا فضل الله كان رحمه الله حريصا على أخذنا إلى مجالسه في الحرم وإخبارنا في دروسه في البيت وقلنا من الصغر حتى أحيانا أمام في حجره في الحرم رحمه الله علينا أنه كان يدرش بعد الفروض كلها عدا فرض العصر يكون في درسه في البيت فلما بلغت الخامسة عشر أمرني أن أجلس بين يدين وأن أقرأ عليه دروس الحرم فاكتبأت معه بسنة التلمني وتعرفون بداية واحد مذلي طعيب يعني أمام جمع من الناس لداخل الحرم ولكنه أراد رحمة الله عليه أن يشحذ الهمة وكان يشتم الظنبي كثير وإن شاء الله عز وجل أن لا يخيب ظنه إن شاء الله لا يخيب ظنه فيه ف ابتدأت بقراءة سنان سلمي ثم انتهيت منه فابتدأ بالموطأ وختمته عليه ثم بعد ذلك ابتدأ بسنان ابن ناجه وتوفي رحمه الله ولم يكن شاء الله يكتب له أجر إكماله هذا بنشغل للدرس الأول الذي بعد المغرب ثم يأتي طالب ويقرأ عليه درس في اللغة ثم طالب يقرأ عليه درس الزق وكنت أحضر معه بعد العشاء قرأت عليه الصحيح مسلم حتى ختمه ثم ختمه الختم الثاني وتوثّفه في آخرها ومن غريب ما يذكر أنه توفي عند بعض صدري الموت والدفن في المدينة وأذكر أنه ذكر في آخر مجالس الحديث فضل الدفن من المدينة وهذا الحديث قرأت عليه ورأت أربع مرات في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم ما أذكر أنه دعا إلا في آخر مجلس من حياتي وكان صحيح ليس بهذل. فبعد عن ذكر الفضل وذكر أقوال السلف رحمة الله قال وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا ذلك. فأمن الحاضر ولازلت أذكرها حتى قلت يعني من تأمينك من الآمين في الحرم من كثرة الصدور رحمة الله عليه وباركه. فكنت حافظ لذلك المجلس لأنني أعرف من يمر على هذا الحديث وما بعده. ثم في الفجر كان يقرأ بعد الصلاة الفجر تفسير حتى تطلع الشمس. أما بعد الحلاف الظهر فكنت أقرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمته ثم أيضا يبتدع قراءة ثانية فتوسي ولم أكملها عليه وأما بالنسبة لقراءة عليه الخاصة فقرأت عليه بشق قرأت عليه مثل الرسالة حتى أكملته وقرأت عليه في بداية المجهد بمجاهد العلماء والفقها شيئا كثيرا من نسائلها كنت أحررها وكان رحمه الله واشع الزاف في علم الخلاف بيذكر الأدلة لكن كان عنده وراء في التربيح فأما بالنسة لعلم الأصول فقرأت عليه لكنه كان رحمه الله لا يشد كفرة الجدل الموجودة في الأصول علم الأصول تعرفونه يقوم على المنطق بكثير من المسائل فكان إذا دخلت معه في المنطق يقولكم يطردن أنه كان يرى تحريما منطق فبعن هذا قول لبعض العلماء وإن كان يعني اختيار بعض من الحقيقين ومنهم شيخ الإسلام التفصيل كما إشار إلى ذلك الناظر بقوله ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة في الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس الشينة والكتاب ليهفدي به إلى الصواب المقصود أنه كان يعني أنا أدلل بهذه الكلمة على أنني نفسه عبد معه جانب الأصول من ناحية المنطق والخلافات وكان هناك يعني بعض المشائس من يعني له قوة بعض في المنطق قرأت عليهم بعض المشائل التي أرجو من الله تعالى أن يكون فيها تعويض لبعضنا في أما بالنسبة للفشل في عليه بعض المنظومات ومنها منظومة البيكوني البيكونية وكذلك طلعت الأنوار وكذلك قرأت عليه في تدريب الراوي جزءا منه رحمة الله عليه وأما السيرة فكان له درس في رمضان يقرأ فيه البداية والنهاية وكان رحمه الله في التاريخ شيء عجيب أكثر أن الشيخ بن عثيمين يقول لي والدك يحفظ البداية والنهاية قالها عن ما عليه. كان يلم. ومعرفة بالتاريخ والأنساب عجيبا وهذا العلم الحقيقة قصرت فيه ولم أخر ويعلم الله عز وجل ما كان يمنعني منه إلا خشية أن الإنسان يأتي ويقول هذه القبيلة تنتهي لكذا فيتحمل أوجار أنساب أمم هو في عافية عنه لكن الحمد لله بالفقه إن شاء الله والشبيب العلوم التي أخذتها عليه إن شاء الله غناء عن غيرها و أما بالنسبة لجوانب طلب العلم كان رحمه الله طبيا في طلب العلم وكان لا يقبل كل طالب علم يعني لا يحتضن أو يضم كل طالب علم إليه ما يضم إلا الحذب الصابق وذلك له أثر لأنه هو بدايته كانت بهذه الطريقة كان رحمه الله من المعروف عنه يقول لي أن محل إجماع عندنا يعني في القرابة أن والدك رحمة الله عليه ما عرفت له صبوة إلى الحرام من الشباب وكان معروف لا يعرف ضياع الوقت وكان وهو ابن تسعة عشر سنة يرتح ليليه علم رسم القرآن من إبقانه رحمة الله عليه ونزل عند بعض النسائخ كان لا يأتي لقرابته إلا بقدر ما يسلم ويأنيخ ثم ينطلق إلى دروسه يقول في بعض يعني هذا كشاهد على صبره في طلب العلم أنه لا يقبل كل أحد أذكر منه رحمه الله أنه يذكر عن بعض نشائفه أنه سهر الوالد شهر في الليل وهو يراجع درسه في القرآن أيام ما كان يحفظ وكان يعني يمكن شفر القرآن وهو لم يتم 11 عشر من عمري المقصود قصود أنه شهر الليل في مراجعة حجيه لما شل الفجر ارتاح قليل فمر عليه شيخه وكان يعني تعرفون أن التعليم في البلاد فيه خاصة في قضية التحفيز هذه لها طابع خاص وفيه من الضرب والتأديد يعني شيء لا يخسر على ذلك فلما نام بعد صلاة الفجر مر عليه شيخه وركضوا رجله وقال له يا مخيتير ما بلغت الساعة التي تنام ما بلغت من العلم ما يؤهل لك عن تنام مثل هذه الساعة يقول فقمت من ساعتي وراجع حفظك يعني من شدة الضرب وكان عنده همة كان من أهم الأمور التي رأيت فيها أنه لا يشتغى على الوقت ممكن يقبل كل شيء لا يعي الوقت يدخل البيت أول ما يسجد يصلي ما كتب له ثم والله يا إخوان ينقلب على فراسل والكتاب في حجل آتي في مسكنا معذلا يسجد إليه فقط والكتاب في حجل ماذا تريد أقول كذا وكذا أقول أفعل كذا وكذا لما يسجد إلى الكتاب همة عجيبة لما هاجر من البلاد خرج رحمة الله عليه خرج بكتبه عجز عليه الكتب يعني في سدس البر وضعها على جراب من الجلد يقول إنه لما حملها كفرت الجلد يعني كفس معه جلد ظاهر ومع ذلك عجز عليه الكتب أن يفرغ فيها قد أولون الحقيقة كان لهم هم وأذت مرة يعني كأني أعتبر من كفر المشاغل علي ما أعرف رحمة الله عليه ما كنت أفارقه يعني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكر ولو أني الطالب المهم التلميذ المقصر كان رحمة الله عليه في آخر حياتي ما أفارقه حتى إذا جاء ينام قل عنه يعني ما أفارقه إلا بعد ما يركاح وينام رحمة الله عليه وأشأ الله أن يتولى عني حمد هذه المعنة فأنا أحقر في حمدها ومقصر بشكل فكنت أعتذر أحيانا بالتعب وكان يقول لي يعني ذات مرة كنت في راجع نفسه على فتعب قال سبحان الله والله يا بني لقد كنت أوقف الفتيل لأقرأ المسألة ويمتلئ الدخان في أنزي حتى لا أعي ما أقرأ بشدة الله الدخان الذي يقول فأطفئ الفتيل ثم أوقفه ثم أطفئ إلى قرابة منتصة الله حتى أستظهر المسألة في الفرق فأنت الآن في مشباح وفي براد وفي كذا وفي كذا يعني يحق الرأمن وإذا أخذ كتابه وقرأ نسل الدنيا ما فيه يعني قصة طريفة ذات مرة تخبرني بها الوالدة كان يقرأ في كتاب بيئ له ب حليد فدرز الحليد فوضع الدساية هذه الصغيرة تعرفونها حتى يسخن الحليد ثم جلس يقرأ طبعا فار الحليد اشتعل نارا ودخن في الغرفة ومن له له إلا الوالدة من الغرفة الثانية، فبقي الشيخ في شق فكان عنده إخلاص عجيب، يعني إذا أقبل على العلم يعطيه كلية، وإذا أعطى لك النصيحة يعطيها عن تحرير، وقل أن يقدم على الشيء إلا وهو رخيص، أن الشيء لا يخصني ما يقدم عليه رحمه الله عليه. أما الجوانب التي كان حزني فيها لطلب العلم، فمن أهمها كان اعتني بالإخلاص جانب الإخلاص. أعلم الله كله من كلمات والله إلى اليوم يفيق لي إلى اليوم أهي في قلبي كلمات غيرة لكن كانت تقرأ على القلب وكان يعني يحرص على أن يكون العلم هذا لوجه الله أنه لا يراد به إلا ما عند الله الجوزي وهذا جانب الحقيقة أحوج ما يكون إليه طالب العلم وهو بداية النجاح والفلاح والتوفيق في طلب العلم الأمر الثاني من الأمور التي شجعتني فيه طلب العلم أنه يعتز ويذكر إذا جئت تسال ويعطيك الوقت والله أحيانا يكون مريض وأذكر أن بعض الدروس كان يأتيها الطلاب وهو في الحمى رحمة الله عليه ومع ذلك ما يعتذر وينزل ويصدر حتى أذكر مريض جئتي في الطبيب بعد ذلك قال لي كيف هذا جالش طبيب ما سيقول لي كيف هذا جالش أن عنده صبر وجلد وتحمل كله من أجل العلم ومع ذلك لا يعج نفسه شيء رحمة الله عليه وإن شاء الله عز وجل أن يجيها من المسلم خير الجزاء وكان دائما يعني ينبه على قضية من علم مشاعر وأنه لا يعني يستكر الإنسان عن المقصود بنشره وبدره وكان يقول إذا جاء السائل إن كنت نائما فأيقظوني وإن كنت يعني بين الأهل فآدموني لا تنعش السائل عني ولو كان من أحقر العباد والله يأتي الرجل من الباب يمرقع الثياب يقول فينا الشيخ عندي فتوى نقول عندك فتوى نذهب نوقذ من النوم شب ظهيرة وينزل ما يمل ولا يسخد حتى يجب له سؤال ويأتيها الرجل من علية القوم ورفع القوم يقول أريد أن نودعه فقط أريد أن نسافر نقول نائم ما نستطيع كان يعني من يريد العلم أو الفائدة ما يظن بها عليه فالحقيقة حياته سجل وأما بالنسبة للقراءة العامة في الجامعة فكما هي معلومة عند الجميع وهذا أمر حقيقة يعني ما أدري عورة من صلى الله أن يفسرها ولولا يعني يلححها لإخوان والله ما كنت أود أن أتكلم هذا لكن أسأل الله عز وجل أن ينفى جميعه هذا كيف أنصح أخي إذا رأيته على خطأ نأخذ بوصية الشيخ حماد الشيخ حماد يقول إذا حضر الهرش بطل الدرس طيب على العموم كيف ننصح أول شيء إخلاص اسلوب حسن ووقت مناسب وإن شاء الله بإذن الله عز وجل تأتي المدهيدة يعني تحاول أن تخلص يكون اسلوب حسن والوقت مناسب بإذن الله عز وجل يعني تكون هناك يعني أثر غالبا بعد انتهائه من المعصية أو الخطأ إنصح حتى تعرفه بقيمة يقوله ما الذي شفتناه وهذا يعني إن شاء الله إذا شبق العبد مع الله شبق الله معه